في مذهب الإمام مالك بن أنس رحمة الله تعالى على الجميع وحيث انتهينا من الكلام عن أحكام الصيام والاعتكاف فلنشرع بتوفيق الله تعالى في الكلام عن باب الحج والعمر والحج كما نعلم أبناءنا الطلاب هو عبادة من العبادات التي افترضها الله عز وجل علينا مرة في العمر ورد فيه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وفيها وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا والحج من العبادات التي تتعلق بالبدن والمال وتتعلق بالزمان والمكان فما تعلقها بالبدن والمال ففيه اشتراط للاستطاعة المالية والبدنية وأما تعلقه بالزمان والمكان فالحد له أشهر معينة يقع فيها وله بقعة معينة يقع فيها والعبادات كما نعلم أبناءنا الطلاب تنقسم من هذه الناحية إلى أقسام عدة فقد رأينا في عبادة الصلاة عبادة زمانية وليست مكانية وعبادة بدنية وليست مالية ورأينا عبادة الصيام فوجدناها عبادة بدنية ترتبط بالزمان أيضا ولا ترتبط بالمكان ورأينا في عبادة الزكاة عبادة مالية خالصة لا ترتبط بمكان بل ترتبط بزمان أما عبادة الحج فهي ترتبط بالزمان والمكان معا وترتبط أيضا بالبدن والمال وبدأ المصنف رحمه الله في الكلام عن حكم الحج وحكم العمرة كما هو معهود في كل الأبواب التي يتكلم عنها المصنف الشيخ خليل رحمة الله تعالى عليه ولكن قبل الشروع في ذكر كلام المصنف والتعرض لشرحه يجدر بنا أن نعرف الحج والعمرة في اللغة والشرع ونذكر الدليل عليهما من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول وبالله التوفيق في تعريف الحج إن الحج في اللغة يعني القصد يقال عند علماء اللغة حج إلينا فلان أي قدم وحجه يحجه حجا أي قصده ويقال أيضا حججت فلانا واعتمدته أي قصدته والإنسان إذا أطال الناس الاختلاف إليه للتحكيم في أمر أو نحو ذلك سمي رجلا محجوجا أي مقصودا قال المخبل السعدي وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة يعني يقصدونه ويزورونه والحج في الشرع عبادة عبارة عن حضور جزء بعرفة ساعة من ليلة النحر وطواف بالبيت سبعا وسعي بين الصفا والمروى كذلك بإحرار فهذه العبادة أبناءنا الطلاب واضح من تعريفها أنها مرتبطة بهيئات معينة ومرتبطة بزمان معين ومرتبطة بمكان معين والحج هو الفرض الذي فرضه الله عز وجل علينا أما العمرة فهي في اللغة معناها الزيارة وفي الشرع لها عدة تعريفات في المذهب فبعضهم يقول إنها عبادة يلزمها طواف وسعي فقط مع الإحرام بعضهم يقول هي زيارة البيت على وجه مخصوص ويقول الشيخ أبو عبد الله القوري مبينا أفعار الحج والعمرة في أبيات احرم ولبي ثم طف طف وسع وزد في عمرة حلقا وحجا ان ترد فزيد منا وعرفات جمعا ومشعرا والجمرات السبعة وانحر وقصر وافضي ثم ارجع للرمي أيام منا وودع وكمل الحجة بزياره متقيا من نفسك الأمارة فسر في التقوى والاستقامة وفي اليقين أكبر الكرام ونجد أن القرآن الكريم قد أضاف الحجة والعمرة معا في آية واحدة يقول المولى عز وجل وأكم الحج والعمرة لله وهذه الإضافة لم تحدث لبقية العبادات قال بعض علماء المذهب رحمهم الله إن هذه الإضافة مراده لأن الله سبحانه وتعالى ينفي عن هذه العبادة الرياء لأن الرياء يقع فيها كثيرا فالله عز وجل أضافهما معا حتى لا يترى الناس بهم أو يرى الناس بعضهم بعضا بالحج أو العمر لأن الناس في كثير من الأحيان إذا جالست أحد الحجاج أو أحد المعتمرين وتحدثت معه بشيء يحاول بقدر الإمكان أن يأتي لك بشيء مما اتفق معه أو وقع له في الحج والعمرة فكأن الرياء يسيطر في كثير من الأحيان على ذلك ولذلك أضافهم الله عز وجل حتى يتجنب الناس المرآه بهم مشروعية الحج والعمرة الحج والعمرة على جهة الإجمال مشروعان من نصوص كتاب الله عز وجل فالله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله ويقول تعالى في كتابه العزيز ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وغرب في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أحاديث أشهرها أو على رأسها حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وروي عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وأرضهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ولكن من رحمة الله تعالى بالأمة أن فرض الله عليها الحجة مرة واحدة نصدق ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت. حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ثم قال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم أو هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منهما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه وهذا رحمة من الله عز وجل بالمكلفين أن لم يفرض علينا الحجة مرارا متعددة كما هو الحال في الصوم كل عام أو الصلاة كل يوم ولكن فرضه على الإنسان مرة في العمر لما يعلم من المشقة التي تلحق التي تلحق بالناس مشقة البدن ومشقة المال لأداء هذه الفريدة السامية والأمة مجمعة على أن الحج فرض على كل شخص مستطيع في العمر مرة واحدة والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يحج إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع في السنة, في السنة العاشرة للهجرة أو السنة التاسعة على الخلاف في ذلك وقد فرض فرض الحج على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك على اختلاف أيضا في السنة التي فرض فيها الحج أما بالنسبة للعمرة فالمذهب على أنها سنة والدليل عليها حديث الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا إياه عن الفرائض فرضا فرضا ولما انقلم من عنده قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق نص الحديث نقوله ليستفيد منه أبناءنا الطلاب عن طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد فائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خنس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوعا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 لبيرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ولكن النبي لم يذكرها ويستدل على السنية أيضا بحديث جابر رضي الله عنه ويبدو أن هذا الحديث هو نفس الواقعة لكنه روية برواية مختصرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأنت اعتمر خير لك وروي عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد ولعمرة تطوع الحديث الثاني مروي عند الإمام البيهقي في الصغرى وابن ماجه لكن الشيخ الألباني رحمه الله عليه ضعفه في السيرة ضعيفة ونفس الإمام البيهقي يقول إنه حديث منقطع لا تقوم بهج له هو حديث الحج جهاد ولعمرة تطوم. لكن المم الشوكاني رحمة الله تعالى عليه يقول الحق عدم وجوب العمرة لماذا؟ قال لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف ولا دليل يصلح لذلك لا في مع اعتضارها بما تقدم من الأحاديث القاضية بعدم الوجوب ويقصد بذلك الأحاديث المتقدمة ويؤيد القول. بعدم وجوب العمرة اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على الحج في حديث بني الإسلام على خمس لكن ماذا نفعل بشأن لفظ قول الله تعالى وأتمه يقول إن الإمام الشوكاني أحمد الله يقول إن لفظ أتمه هنا لفظ تمامه هنا يشعر بأنه إنما يجب بعد الإحرام لا قبله ويدل على ذلك ما أخراجه الشيخان وأهل السنن وأحمد والشافعي وغيرهم عن يعلى ابن أمية قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران عليه جب وعليها خلوق قال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي فأنزل الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ده معنى سبب نزول الآية نقول أن الإمام الشوكاني رحمته الله تعالى يقصد بهذا الكلام الأخير أن الواجب في العمر هو الإثنان على من دخل فيها يعني هنا الآية لا تفيد وجوب العمرة وإنما تفيد إتمام العمرة بمجرد الدخول فيها والمالكية لم يخالفوا في هذه المسألة فالعمرة عندهم من المسائل التي يلذم المرء إذا شرع فيها أن يتمها يقول النظم واستمع مسائل قد حكموا بكونها بالابتداء تلذم طوافنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا وكذا اعتكافنا فضل الحج والعمرة فضل كبير لأن الحج ركن من أركان هذا الدين الثواب فيه ثواب كبير وله عند الله عز وجل منزلة عالية ورد في فضل الحج العمر أحديث منها على سبيل المثال حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه وحديث أبي هريرة أيضا أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج المبرور وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة المصنف رحمه الله يذكر الجزئية اللي احنا اشرنا اليها اللي هي جزئية للتعريف جزئية الحكم في الفاظ قليلة ثم يبدأ بعد ذلك في القول على مسألة الثورية والتراخي وما بعدها من الشروط والاحكام فنقول نص كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه باب في بيان الحج والعمرة باب فرض الحج وسنة العمرة مرة وفي ثوريته وتراخيه لخوف الفوات خلاف وصحتهما بالإسلام فيحرم ولي عن رضيع وجرد قرب الحرم ومطبق لا مغمن والمميز بإذنه وإلا فله تحليله ولا قضاء بخلاف العبد وأمره مقدوره وإلا, وأمره مقدوره وإلا ناب عنه إن قبلها كتواف لا كتلبية وركوع وأحضرهم المواقف وزيادة النفقة عليه إن خيف ضيعة وإلا فوليه كجزاء صيد وفدية بلا ضرورة طبعا سبق لنا كلام عن حكم الحج وحكم العمره وبعد ذلك نتكلم عن مسألة الفورية والتراخي في الحج يعني الحج واجب على الفور ولا على التراخي وهذه من المسائل الكبرى اللي اختلف فيها الفقهاء المصنف رحمه الله يشير الى هذا الخلاف في المذهب بانه هناك خلاف في المذهب فيكون الحج على الفور او على التراخي. الفورية معناه ان متى وجد السبب وتحققت الشروط يقوم الانسان بالحج على الفور ولا يؤخر لكن التراخي ان الانسان يتباطئ في اداء فريدة الحج فالفورية أن المكلف يبادر بالحج في أول سنة يمكنه فيها الاتيان ينتب عن ذلك أنه ياصب بالتأخير لكن التراخي لا عصيانة فيه أو لا معصية فيه الحج قد يجب عند خوف الفوات إما لفساد الطريق بعد أنها أو لخوف ذهاب المال أو الصحة أو بلوغه سنا كبيرة الفقهاء بعضهم قال أن الحج واجب على الفور في أول عام القدرة وهذا الرأي يرويه ابن القصار والعلاقيون عن الإمام واشتهر عند صاحب الذخيرة والعمدة وغيرهم ومن فقهاء المذهب من قال إنه على التراخي وهذا اشتهر عند الفاكهاني والباجي وابن رشد والتلمساني وأرأيه الباجي وابن رشد والتلمساني وغيرهم إن هذا هو ظاهر المذهب لكن الإمام الدسوق رحمة الله تعالى عليه يضاعف القول بالتراخي مشيرا إلى إن القول الفورية نقله العراقيون عن مالك والقلب الطراخي أغذ من مسائل وليس الأخذ منها القوي. ولذلك يقول الإمام الدسوق رحمه الله إذا علمت ذلك فقد ظهر أكا القول بالفورية هو الراجع ويؤيد ذلك أن كثيرا من الفروع التي يذكرها المصنف في الاستطاعة نبنيه على, على القلب الفورية فكان ينبغي للمصنف أنه يقتصر عليه الإمام الخراشي رحمه الله تعالى عليه يتساءل هل يدخل هذا الخلاف في العمرة كدخلي في الحج؟ يعني مسألة الفورية والتراخي تطبق في العمرة كما تطبق في الحج؟ يرد الإمام الخرشي رحمه الله بأن له يرى شخصا تعرض لذلك لا بالنفي ولا بالإثبات يعني ما حدش تعرض لقضية التراخي والفورية في العمرة لكن تعرض لها في الحج أما عن شروط صحة الحج أو شروط الحج على جهة الإجمال فكما هو المعروف عند علماء المذهب يقسمون الشيء إلى شروط صحة وشروط وجوب وشروط وجوب صحة نعم لكن في الحج يقولوا أن الحج له شرط صحة وشروط وجوب وشروط لوقوعه فرضا شرط صحة الحج الإسلام وهذا الشرط الأساسي في كل الأعمال شروط وجوب الحج ثلاثة البلوم والحرية العقل يبقى الحج غير واجب على العبيد ولا على الصبيان ولا على المجانين شروط وقوع الحج بقى فرض أربعة هذه الثلاثة السابقة هي الحرية والبلوغ والعقل ويزاد عليها الخلوة عن نية النفل يعني ما يكونش الإنسان خارج للحج ناويا به النفل لابد تكون نيته مجردة للفريدة شرط الصحة وهو الإسلام معروف أن الشرط هذا ينبني على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة علينا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبة ودي مسألة سواء قد نحن تكلمنا عنها مرارا يشتغط للحاج أن يكون مسلما سواء كان المحرم بهما ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا وسواء باشر الشخص الحج بنفسه أو فعله غير نيابة عنه يعني الحج لا يصح من الكافر أصالة ولا نيابة يعني ما ينفعش الإنسان يحج وهو على غير ملة هذا الدين وما ينفعش إنه ينيب عنه شخص يحج وهو على غير الملة أيضا ولا يصح عنه أيضا سواء كان الكافر كفر أصلي أو مرتد ولاحظنا إن الملكية ما عدوش التمييز من شروط الحج وإن كان إحرام غير المميز لا صح لأنه شرط في الإحرام الذي هو النية لأن النية لا تصح إلا من المميز هنا عدة مسائل تنبني على الشروط أو تتعلق بالشروط بسبب شرط الإسلام مثلا أو شرط صحة الحج الإسلام فقط يندب إحرام الولي من أب أو كافر أو غيرهما قريب أو غيره عن الرضيع يعني إدخاله في الإحرام بأن ينوي عنه ويجرد الذكر من المخيط والأنثى الوجه والكفين كالكبيرة ويكون كل من الإحرام والتجريد قرب الحرم إذ لا يكون محرما إلا بالتجريد والنيا ولا يقدم الإحرام عند الميقات ويؤخر التجريد إلى قرب الحرم كما فهمها بعض العلماء وقالوا أنه لا مفهوم للرضيع بل يشمله ويشمل غيره ممن لا يميز بدليل مقابلته بالمميز وإنما خص الرضيع بالذكر لأنه وقع لمالك في بعض الكتب أن الرضيع لا يحج عنه أيضا يحرم الولي عن المجنون جنونا مطبقة ويجري عليه ما جرى ذكره في الصبي من تأخير الإحرام والتجريد إلى قرب الحرب أيضا لا يجزئ عن المغمى عليه إحرام غيره عنه الإنسان إذا أغمى عليه لا يجزئ أن يحرم عنه غيره هنا بيتكلم عن محترزات أو متعلقات الشروط فإن خيف على المجنون المجنون بالتحديد لو خيف عليه الفوات يعامل معاملة المجنون المطبق اللي هو تقدم ذكره اللي هو لا يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب ووجه الفرق بين المغمى عليه والمجنون أن الإغماء مرض يرجى زواله بالقرب غالبا بخلاف الجنون لأن الجنون هنا شبيه بالصبع يعني إن إن إنسان نازل في مرحلة الصبية فإن أفاق المغمى عليه فأحرم عن نفسه مثل ما أحرم به عنه أصحابه أو أحرم بغيره فالإحرام ما أحرم به هو وليس ما أحرم به عنه بشيء ولا دم يلزمه لتعد الميقاد وإن لم يفق حتى طلع عليه الفجر ليلة النحر وقد وقف به أصحابه يعني وقفه فيه في الموقف فلا يجوز فلا يجيزه ذلك لكن على جهة العموم حج الصبي أو إجزاء الحمد عن الصبي وارد في حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء فقال من يقوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجل الصبي غير المميز الصبي المميز يحج يحج لكن بإذن وليه لكن الصبي الغير المميز الصبي غير المميز يحج أو يحج وليه عنه الصبي إذا بلغ التمييز وخوطب بشيء من مقاصد العقل تهمه ويحسن الجواب عنه هذا الصبي إذا أحرم بدون إذن الولي فللولي أن يحلله بالحق والنية يعني الولي يحلله بأن يحلق عنه يعني يحلق رأسه أو ينوي عنه وكون ذلك له ليس المراد أن الولي مخير بل الولي يجب عليه أن ينظر ما فيه المصلحة لو رأى مصلحة في التحليل حل له ولو رأى مصلحة في الإبقاء أبقاه على إحرامه وإذا حل له فلا قضاء على هذا الصبي بعد البلوغ ومثله في ذلك السفية مسألة إحرام العبد بدون إذن وليه سيده مخير في أن يحلله يعني العبد إذا أحرم بدون إذن وليه وحكم وحكم سيده بتحليله فمتى ما أعتقى فإن عليه أن يحج ما كان تلك الحجة أو أذن له مسيده في القضاء ويقدمه إن أعتقى على حجة الإسلام لوجوبه فورا اتفاق المسائل دي من المسائل المتفرعة على مسائل شرط الحرية وشرط البلوغ سيأتي في نهاية الكلام عن باب الحج في باب الإحصار إن العبد إذا حج بغير إذن سيده فلسيد أن يحلله وهنا هذه جاءت هنا مبكرة لكن المجيد بها هنا ليفيد حكم هامي جدا وهو إيه؟ وهو إن العبد لو أحرم بدون إذن وليه وسيده حلله من هذا الإحرام يبقى بعد ما العبد يتحرر يلزمه أن يحج يقضي تلك الحجة يقضي تلك الحجة بمعنى أنه بمجرد عتقه ما زالت عليه حجة القضاء هذه ويقدم حجة القذائجية على حجة الإفلاء لحجة الفريض ثم تكلم مصنفنا عن مسألة ما يلزم ولي الصبي والعبد نحوه فقال وأمره مقدوره وإلا ناب عنه إن قبلها كتواف لا كتلدية ورقوع واحضرهم المواقف قال إن ولي الصبي يأمره بما يقدر عليه يعني من ماسك الحج إن لم يقوى الصبي على التواف طاف به من طاف عن نفسه محبولا على سنة الطواف ولا يركع عنه إلا يعقل الصلاة لأن الصلاة لا تصلح فيها النيابة له أن يسع عنه وعن الصبي سعيا واحدا بخلاف الطواف يعني إذا, إذا الصبي حمل على كتف وليه في السعي يجزئ عنه سعيا واحدا لكن في الطواف لا يجزئ بل ينوب عنه ولا ينبع عنه فيما هو كالتلبية والركوع يعني ركعتي الإحرام يقص وركعتي الطواف، لأن التلبية والصلاة ليس فيها نيابة وإذا كان الصبي يتكلم يلقن التلبية وإلا تسقط عنه قياسا على سقوطها عن الأخرص وإذا سقطت أو سقط وجوب التلبية عن الصبي سقط عنه الدم وعلى ولي الصبي أيضا أن يخرج به يوم التروية ويقف به ويبد به بمزدرفة وائلا كانه الراضي رنا والا ينيب عنه او ينيب عنه ينيب عنه الولي ينوب عنه الولي في الراضي وهكذا ويلزم ولي الرضيع والمجنون المطبق والصبي المميز والمغمى عليه اذا طرا اغماؤه بعد الاحرام يلزم هؤلاء جميعا يعني يلزم وليهم ان يحضرهم المواقف مثل عرفه ومنى طب لو حصل زياده في نفقه حج الصبي أنا خرج ولي الصبي بإير الحج وجادت النفقة في السفر على النفقة في الحاضر. لو كانت النفقة مثلاً في السفر في الحاضر مئة وجاءت في السفر فزادت خمسين. فزيادة هنا تكون في مال من تكون في مال الصبي. إن خاف الولي عليه الضيعة إذا تركه ولم يتصحبه معه، وإن كان لا يخاف عليه الضيعة بعده فزيادة تكون في مال الولي. لو لذا الصبي جذع صيد بأنه أصاب صيد من سف الحرم. فإنه على الولي إذا كان لو تركه ولم خشيت عليه الضيعة فإن كان لو تركه خشي عليه الضيعة فإن ما أصابه يعتبر في ماله أي ما أصابه من صيد الحرم ولما ما أصابه الصبي وهو محرم قبل أن يصل إلى الحرم فجزاؤه إنما هو في مال الولي نفسه مطلقا سواء خاف عليه الضيعة أو لم يخف وهذا على مشهور النزأ جذاء الصيد الذي صاده الصبي محريبا في غير الحرم لازم لولي هذه سبق الإشارة ليها سواء خاف عليه البيع أو لم يخف على المشهور كذلك الحال في الفدية الفدية يلزم الولي غرم الفدية اللازمة للصبي كان غطى رأسه أو لبس محيط أو لبس مخيط أو تطيب مطلقا أيضا على الأشهر في المذهب ولا فرق هنا بين كون الفدية وقعت لذمة الصبي ضرورة أم لغير ضرورة لأن الولي أدخله في عهدته بالإحجاج يعني هنا الغرم كما نلاحظ يقع في حالات كثيرة على من على الولي بعد ذلك نمضي مع شروط الحج وهنا نتكلم عن شروط وجوبه ووقوعه فرضا يقول المصنف رحمه الله وشرط وجوبه كوقعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه بلا نية نفل ووجب باستطاعة بإمكان الوصول بلا مشقة عظمة وأمن على نفس ومال إلا لأخذ ظالم ما قل لا ينكث على الأظهر ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به وقضر على المشي كأعمى بقائد وإلا اعتبر المعدوز عنه منهما وإن بثمن ولد جنا أو ما يباع على المفلس، أو بافتقاره أو ترك ولده للصدقة إن لم يخش هلاكا لا بدين أو عطية أو سؤال مطلقا واعتبر ما يرد به إن خشي ضياعا والبحر كالبر إلا أن يغلب عطبه أو يضيع ركنا كصلاة أو يضيع ركن صلاة لكميد انتهى كلام المصنف النص يشتمل على بقية شروط الحج ويتوسع في مسألة الاستطاعة المصنف ذكر ثلاثة شروط الأول والثاني الحرية والتكليف وعدهما شرطين لوجوب الحج على من توفر فيه وعدهما كذلك من شروط الوكوح فرض. ثم ذكر الشرط الثالث وهو الخلوم النية النافلة توضيح ذلك نقول إن العبد الحج غير واجب عليه لا على العبد ولا على من فيه بقية ركو كالمكاتب والمبعع حتى ولو قل ولا يجب أيضا على الصبيب حتى ولو كان مراهقا ولا يجب على المجنون وضعيف العقل، اللي هو النعتوه. كل هؤلاء لو قاموا بأداء الحج، لا يقع منهم فرضا ولا يجزئهم عن سجت الفريضة. يعني لو واحد من هؤلاء حج، حجته لا توجئه عن سجت الفريضة بل لا بد أن يحج مرة أخرى. ومعنى إن المصنف يقول في وقت إحرامه، قال إن الحرية والتكليف معتبران في وقوع الحج فرضا وقت الإحرام. فمن لم يكن حرا أو كان غير مكلف في وقت الإحرام لم يصح منه الفرض. ولو عتق العبد أو كلف الصبي بعد ذلك قبل الوقوف صح نفلا ولا ينقلب فرداً ولا يرتفع للإحرام ولا يزهِم إرباع إحرام عليه. يعني العبد شرع في الحج هو عبد. ثم بعد أن أدى المناسك وقبل أن يقف بعرفة اعتقه سيده. في هذه الحالة الحج يقع نافلة أو ينضي نافلة ولا ينقلب لفرض والإحرام هنا لا يرتفت يعني إنه ما يرجعش في إحرام تاني ولا يجوز إنه يردف عليه إيه الحج مرة أخرى يعني يردف عليه إحرام آخر ومعنى قول المصنف بلا بلانية نفل إن الإنسان لو أحرم بنيا حج النفل وهو لم يحج حج الفريضة فهذا غير مجز عنه فرضا حتى ولو بلغ الإنسان أثناءه بالنسبة للصبي كما لو أحرم بالحج وقد راهق البلوء ولم يبلغ أو المرأة كذلك ففي هذه الحالة لما أحرم الصبي أو المرأة بالحج بعد أن أحرم الصبيعة بلغ بعد أن أحرمت المرأة حاضط فبلغت فحينئذ لا يكفيها هذا الحج عن حج الفرد يعني هو الإنسان شرع في الحج قبل أن يبلغ فبلغ أثنائه بحيد أو باحتلام في هذه الحالة ما زال الحج الأول على نافلته ولا يقع فرضا فلا بد أن يكون الشخص في حج الفرد قد أداه وهو واجب عليه أما شرط الاستطاعة فالاستطاعة كما هو معلوم شرط في وجوب الحج فالحج غير واجب على غير المستطيع الاستطاعة معناها إمكانية الوصول لأماكن المناسك بشكل عادي بمشي أو ركوب. قول استطاع عبر عنها الأقدام بالزاد والرحل. عندنا الآن الاستطاعة قيمة التذكر والمصاريف والتكاليف اللازمة لذلك. هذه الاستطاعة الاستطاعة المادية. الاستطاعة غير المادية اللي هي استطاعة البدنية. اللي هي قدرة على الذهاب وامض الطريق كما سيأتي الكلام عنه بعد ذلك. قال المصنف رحمه الله بلا مشقة عظمت. أي أن الحد يجب. حيث وجد الشخص لاستطاع. ولم تكن هناك مشقة غضمة في الوصول والمشقة هنا عبر عنها المصنف بالمشقة العظيمة لأن كل أفعال الإنسان لا تخذب من مشقة لكن المشقة تختلف درجاتها من حال لأخرى الأصل في الاستطاعة قول الله تعالى ولله عامناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فالاستطاعة ويرضع في قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الاستطاعة فسرت في, في حديث عن سيدنا أنس رضي الله عنهم قال قيل يا رسول الله ما السبيث قال الزاد والرحلة إنما مصنف بعد ذلك لن يعتبر الاستطاعة بمعنى الزاد والرحلة للجميع ومن الاستطاعة الأمن على, على النفس على والناس بأن الشخص يكون آمن على نفسه من الهلاك والأذى الشديد القتل الأسر وآمن على ماله من قطع الطرق والغصاب ونحوهم واستثنى المصنف حالة من مفهوم الأمن على النفس والمال مسألة ما إذا لم يأمن الشخص على ماله ونفسه إلا بدفع نقود يسيرة لظالم عرف بأنه لا ينقث ما عاهده عليه فلو أن يمضي على ذلك ويجب عليه الحج على الأظهر يعني لو كان هناك بعض الناس الظالمين الذين يعترضون الطرقات ل سبيل أخذ أموال على سبيل أخذ أموال من الناس تسمى إتاوة والعياذ بالله مقابل المرور فإذا كان هذا الظالم يكون في عاده يجوز في هذه الحالة أن يدفع له مال ل لاجل أنسان يحج هنا استطاع فيها بعض الأحكام المتعلقة بها منها على سبيل المثال صاحب الصنعة لو إنسان معه صنعة يحتاج إليها الحجيد في سفره، وقدر على المشي يجب الحج عليه لأن الصنعة هنا تقوم به ويمكن من خلال أن يوفر فيها القوت في طريقه فاستطاعنا مقيدة بقيدين أول قيد أن تكون في هذه الصنعة يقطط منها خلال الرحلة مثل الحمالين ومعدي ومعدي الأطعمة ونحوهم الشرط الثاني أن يكون عنده قدرة على المشي هنا ما عندهش راحلة لكن عنده قدرة على المشي والصنعة كلاهما معا يغنيه عن الراحلة استطاعت الأعمى وبقية أصحاب الأعظار المشابهين لي لو الأعمى وجد من يقوده حتى ولو كان بأجرة إذا قدر على الأجرة وله قدرة على المشي يجب عليه الحج ولا يسقط عنه قالوا لماذا؟ قالوا أنه بوجود القائد قد وجد السبيل فهو به البصير حيث كان له مال يوصله كذلك الأقطع والأشل والأعرج في يد أو رجل أو فيهما والأصم كلها لو وجدوا المعين لهم من قائد ونحوي دخلوا في الاستطاع الوردة في الآية وسمق لنا في الصلاة إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الأعمى رضي الله عنه بأن يلبي النداء إلى بيت الله عند سلع الأذان ويذهب للصلاة وهذا لم يكن له قائد كما ورد في الحديث أنه ليس له قائد أو له قائد لا يلائمه هنا كذلك الأعمى إذا كان له قائد ووجد أجرة هذا القائد أصبح الأعمى في ذلك الحال مستطيع قالوا حتى ولو كان يتكفف الناس في الحج بأن يسألهم فيعطوه لكن هذا من من من الفقهاء من قال إن هذا خاص بالرجال قالوا لأن المرأة العمياء يسقط عنها الحج حتى لو قدرت على المشي مع قائد قالوا لكراهت ذلك لها والمرأة لن تتكفف الرجال في الطرقات وأراد المصنف بقوله وإلا تبرى لنعجوز عنه منهما إنه لما تقدم القول بأن الحج يجب ولو كان المكلف بلا ذات أو رحلة إذا كان يقدر على المشي ومعه صنع تقوم به في السفر لما تقدم ذكر ذلك ذكر المصنف أنه إن لم يقدر على المشي ولم يكن معه ذات أو كان يقدر على أحدهما دون الآخر فلا يجب عليه الحج حينئذ، فأيهما عجز عنه فلا يجب الحج عليه، فأحره لو أنه عجز عن اللذين معه. هنا استطاعة مالية في إمكانية الوصول للبيت الله الحرام ولا حج حتى ولو حصل هذا ببيع العبد أو بيع المفلس، يعني إن حصل ذلك الإمكان بثمن مملوك للمكلف وكان ذلك المملوك حتى ولد جنا. يبيع ويحج في ثمنه. قالوا ان ثمن الزنا ثمن ولد الزنا حلال لمالكه لا شبه فيه لأنه عبد. وإثم الزنا هنا يقع على الأبوين وليه المصنف نبه بهذه الكلمة أو بهذه الجملة قال له ان بعض الناس قد يتوهم انه يكون ولد الزنا او يكون الولد ناشئ عن زنا يمنع هذا يمنع الناس هذا انه يباع ويحج الان بثمنه المصنف رحمه الله يبالغ في هذه المسألة ويقول انه يجوز الحج بثمن عبد حتى ولو كان هذا العبد من ولده لكن هذه مبالغة من المصنف رحمة الله تعالى عليه قد لا يوافق فيها كثير من الفقهاء كذلك قال المصنف وما أو ما يبيع على المفلس وهذا مفرع على القول بوجوب الحج على الفورية معناه إنه ليس من شرط استطاعه أن يكون عنده من الدنانير والترهم ما يصرفه في الحج بل يلزمه أن يبيع من ممتلكاته ما يبيعه القاضي على المفلس من الرباع والعقار المواشي ونحو ذلك والسلاح والمصحف والقجب العلم إلى غير ذلك ويحج بالثمن أيضا من المسائل الهامة وهذه من المسائل يحتاج لها الناس كثيرا أو يتوقفوا عندها كثيرا مسألة عدم الحج خشية الفقر المصنف رحمه الله يرى أن الحج واجب على المرء حتى ولو أدى ذلك لأنه سيصبح فقير أنه معه مال يوصله لبيت الله الحرام ويعود به إلا أنه بهذه الفريضة سيفتقر قال العياد بالله قال يخج لأنه بوجود ما عنده من المال أصبح مستطيعا فيجب عليه الحج وإن لم يكن عنده إلا هذا القدر ولا يراعي ما يقول أمره وأمر أولاده إله في المستقبل فهذا أمر موقول إلى الله عز وجل فعلى المرء بناء على كلام المصنف أن يحج لمن عنده ولو أده ذلك إلى ترك ولده للصدقة صدق عليه الناس إذا لم يخشى عليهم الهلاك بعده لكن لو خشي الهلاك أو الجوع أو خاف على نفسه يسقط عنه الحج حينئذ. هذه مسألة يتعرض لها الناس في هذه الأيام مسألة أيما يقدم الحج على الزواج أو الحج على بناء البيت أو الحج على فعل مشروع أو ترك مشروع نحو ذلك من الأمور اللي الناس بيتوقفوا عندها كثيرا مسألة الحج بالدين أو بال... بسؤال الناس المصنف رحمه الله يقول لا بدين أو عطية أو سؤال مطلقا هنا المصنف يراعي حفظ ماء وجه المسلم فيقول إن الإنسان مش مكلف بالحج بإنه يسأل الناس أو إنه يستدين أو أن يقبل عطية من الناس لا يلزم المرء أن يحج بذلك قالوا أن الإنسان لو وجد من يسلفه ثمن تذكرة الصفر وتكاليف الحج ليس من الواجب عليه أن يقبل هذا القرد لأن الحج هنا مفقود في حقه أو الاستطاع هنا في حقه أما مسألة السؤال والعطية ففيها مذلة للإنسان وقالوا أن هذا في من على الإنسان لكن لو لم يكن عليه منه او كان هو يعلم من نفسه والناس تعلم عنه إن هو سيشدد كما يقوم بعض الناس مثلا لهم ديون ولهم اموال عند كثير من الناس واقبل زمن الحج وارد ان يحج وليس معه الآن مال لكن يستطيع استداد فيجوز له في هذه الحالة ان يستدين ويحج بذلك وبعد ذلك يشد لكن السؤال لا يجب على المرء ان يسأل للحج سواء كان السعر هنا ممن مهنته كذلك كمهنة المتشاورين والعاذ بالله أو ليست مهنته كذلك في هذه الحالة لا يحج لكن بعض العلماء يقول أن لو كانت مهنة السؤال وكان لا يخشى الموت جوعا في الطريق له الذهاب لأنه مستطيع بتلك المهنة هذا الكلام أبناءنا الطلاب لا ينبغي أن يفتريه أو يقال للعوام لأن في بعض الناس تأخذ هذا الكلام على نحمل أن يجوز للمتسولين الذهاب لحج بيت الله الحرام ويتسول هناك ويحدث هذا فعلا من بعض المتسولين والعياج بالله من المسائل المتعلقة أيضا بالاستطاعة أن العبرة في الاستطاعة بالقدر على الذهاب والعودة يعني يعتبر في الاستطاعة زيادة على إمكانية الوصول إمكانية الرد أيضا إلى ذلك أو ما يقوم مقامه وكذلك ما يرد به إلى أقرب مكان يعيش فيه إن لم تمكنه الإقامة بمكة فالعبرة بالاستطاعة على الحالتين ذهاب وعودة وليس مجرد تكلفة الذهاب بمعنى إن الإنسان عنده ما يسافر في الحج فقط ويعم عروش ما يرجع به فهذا نخشى على نفسه من ضياع لو سافر أو إنه يحبس أو يتعرض للمهانة فهذا لا يجوز له أن يحج أو لا يجب عليه أن يحج مسألة السفر عن طريق البحر المصنف رحمه الله يقول إن السفر إلى بيت الله واجب على المستطيع لا فرق في ذلك بين البر والبحر والجو في جميع ما تقدم طبعا المصنف ما تكلمش عن الجو لكن الجو يعتبر العصر الحاضر إلا أن يغلب على الظن في سفر البحر عطب الإنسان في النفس أو المال ويرجع في ذلك لقول أهل الخبرة بذلك الشأن إن قالوا أن ركوب البحر خطر أو فيه ضرر كبير في هذه الحالة المكلف المرء لا يكلف بالحج يبقى أهل الخبرة هم الذين يقولون ذلك إن غلب عليه العطب لا يجوز له السفر أصلا حتى ولو كان إلى الحج هو ينبغي أن يكون ذلك في الجو بلا خلاف لأن السلام فيه غالبا والسفر بالبحر ورد فيه حديث من ضمنها حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تركب البحر إلا حاجا أو مؤتمرا أو غازيا في سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا والحديث مروي في سنن سعيد بن منصور والبيهقي والديلمي وهنا حديث أبي عمران الجوني قال حدثني بعض أصحاب محمد وغذونا وغزو وغز نحو فارح فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فبرئت منه الزمة ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الزمة الأحديث محلها أو حملها على محل ركوب البحر في حلق الهياج كما هو وارد في الحديث أو حالة الارتجاج لكن في حالة الأمن والحمد لله الآن يعني توفرت للبحر أو توفرت في البحر سفن جيدة الصنع المحكمة لا يغمر بها الغرق إلا نادرا في هذه الحالة يكون السفر بالبحر لا بأس فيه خاصة أن كثير من الناس تجد متعة في السفر بالبحر صحيح لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ركب البحر قط في سفر لكن مسألة الحج عن طريق البحر من الأمور التي يحبذها كثير من الناس والملكية تكلموا في هذا المقام بصورة كبيرة جدا تجد الإمام الحطاب تكلم عنه ومعظم المغاربة تكلموا عنه لأن المسافة بينهم وبين أرض الحجاز مسافة طويلة وسلوكها بالبر يتحمل فيه إنسان مشقة وسلوكها بالبحر يتحمل إنسان فيه مشقة ومخاطرة أشد لكن الآن الحمد لله حيث توفرت تلك الشبل وهيئة السفن على وجه أو على نحو جيد فإن ركوب البحر والبر في هذه الحالة لا بأس فيه كما قال المصنف والبحر كالبري لكن لو فعلا البحر فيه إشكاليات أو البر فيه مشاكل من حروب ونحوها أو غلب على ظن الإنسان بحسب المكان اللي هو فيه إن هذه السفن أو هذه البواخر قد تغرق ففي هذه الحالة لا ينبغي له أن يسلك طريقا آخر غير طريق البحر. يقول الإمام الحطاب رحمه الله في هذا الأمض إن الإنسان لو غلب على نفسه من كان يعلم من نفسه أنه إذا ركب البحر حاصر له ميد يعني دوخة تغيب العقل ومنه ومنه ويغم عليه فيترك الصلاة بالكلية فلا خلاف في عدم جواز رقوبه ومن كان في هذه المثابة. فخروج للحج إنما هو شهوة نفسانية منذغة شيطانية ونقل عن الإمام البرزلي ما يفيد مشاهدته لقوم يتركون الصلاة في ذهابه للحج للبحر للمصنف أتى بهذه المسألة في الآخر وقالوا البحر كالبر إلا أن يغلب عطبه أو يضيع ركن كظلات لكميد قالوا لأن كثير من الناس لما بتركب البحر بيحدث لها دوخة أو ما يسمى بدوار البحر اللي هو الميد اللي عبر عنه مصنف بالميد فقال ان اذا غلب على الانسان انه اذا ركب البحر حصلت له تلك الدوخة او تعطب في سفره او ضيع ضيع فضيع بهذه الدوخة او بهذا العطبي ركن الصلاة او ضيع الصلاة في هذه الحالة لا يركب البحر ومسألة الحج عن طريق البحر فيها يعني خلاف نذكره على هذا النحو أو ملخصه على هذا النحو في مواهب الجديد قالوا أن يجب على من أرد السفر في البحر أن يركب الغرر المتفع وهو ركوبه في غير إذانه ووقتها يجانه حيث حكى بعضهم الاتفاق على ذلك وقال الحطاب فإن قلت فعين لنا هذا الوقت حتى نجتنبه قلت قاد نص بعض العلماء على أنه يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة بهذا الشأن فإن قالوا إن الغالب فيه العطف امتنع رقوبه وقد نص بعض الفقهاء على أن من ركب البحر عند سقوط الثريا برئ من الله تعالى ومنها كون ذلك البحر مخوفا تنظر السلامة فيه كالمحيطات الكبيرة حيث قال خليف في التوضيح قال القاضي أبو الحسن إن كان البحر مأمونا يكفر سلوكه للتجار وغيرهم فأنه لا يسقط فرض الحج وإن كان بحراً مخوفاً تنظر السلامة منه ولا يكثر ركوب الناس له فإن ذلك يسقط فرض الحج. وقال الحطاب مبين من الأعذر أيضاً ومنها خوف عدو الدين أو العدو الدين أو المفسدين من المسلمين والله أعلم. يعني الكلام في هذا الأمر كلام واسع للفقهاء تناولوه بشكل مفصل في كتبهم. لأن كان زمان السفر أكثرية بالبحر وكان يحدث في سفر البحر من الإشكاليات الكثير والكثير وبهذا أبناءنا الطلاب نكون قد انتهينا من هذا الدرس الأول من دروس الحج وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته